بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أننذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير 126. لنعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون 129. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا 110. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم ا سرا فقلت استغفروا فقلت استغفروا ربكم, فقلت استغفروا ربكم وَإِنَّهُ كَانَ وَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لكم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 مِنَ الأرض نباتا ثم يعيدكم فِيهَا ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم أصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده لا خسارا وما كان مكرا كبار فقالوا لا تذرن نارها لكم ولا تذرن ودا ولا سوا ودا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا